من الله ما عمل الدين تقوى الدين ومحبهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد, الحمد لله الذي أكرمنا بخير الشرائع وأوفاها وعلم جهر كل نفس ونجواها، وخلق الكائنات وبراها الأرض دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها خلق الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أحمده سبحانه وتعالى من رب عظيم وإله كريم لا يماثل ولا يضاهى، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة من طهر نفسه وزكاها وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بأشرف الملل وأزكاها الذي شيد قواعد الملة وبناها وعلى آله وأصحابه خيار الأمة وأتقاها وأعلمها وأهداها عباد الله لشريعتنا الإسلامية مقاصد مرعية وقواعد قوية وثوابت شرعية جاءت الشريعة بكليات الحياة الخمس وضرورات الحياة الكلية الأساسية من حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض والهدف من كليات الحياة أمن الأفراد واستقرار المجتمع وتحقيق المنافع وتحصيل, وتحصيل المناء المصالح ويوم أن تركت الأمة منطلقات دينها للحفاظ على الحياة فقدت الأمة معنى الحياة وإن الحياة الأساسية التي يرشدها الإسلام حياة واقعية تكفل لكل مسلم عيشا كريما وحياة مستقرة آمنة مطمئنة وإن من أهداف الإسلام ومقاصده الأساسية التي أودعها الله أرادها الله عز وجل وهذا سر بقاء الشريعة الخالدة للأمة الخاتمة أن الإسلام هو دين الأمن في المقام الأول وإن الإسلام لا يزدهر وإن الدعوة لا تثمر إلا في ظل مجتمعات آمنة ونفوس مطمئنة وإن خطاب الله لا يسمع إلا في ظل المجتمعات الآمنة الأمن نعمة من الله ينشد الأمن كل عاقل بل يطلبه كل كائن إنك ترى الكائنات تحافظ على حياتها بألوان من الإلهامات التي أودعها الله فيها فتراهم هم يتشكلون في البيئة وبعضهم عندهم من السموم والإفرازات ما يحافظ به على نفسه وترى الغزال إذا طلب للصيد جرى من الناس بعيدا وطلب المسالك الوعرة وجرى بكل ما يملك من قوة لينجو وليحافظ على حياته فالحفاظ على الأرواح والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار المجتمعات مما ينشده العقلاء بل مما يطلب مما تطلبه الكائنات ولقد عشنا في أيام خوالي حوادث ووقائع لمليشيات مسلحة في العاصمة الخرطوم قتل خمسة من رجال الشرطة في يوم واحد في شمال الخرطوم في محافظة جبل أولياء اعترض عليهم أناس إلى يومنا هذا لم نعرف منهم مسلحون يدخلون الأسواق هم يحملون في جيوبهم القرانيت كما يحمل الناس النقود في جيوبهم وبعد أيام قتل رجل شرطة وإخوانه أصيبه في منطقة الأزهري من الخرطوم وقبلها اقتيد صحفي من بيته وزبح ورمي في في جنوب الخرطوم أمام الاحتياط المركزي وبعدها اقتصب الطفلة في الرابعة من عمرها وألقي بها في السايف بعد أن أزهقت روحها وبعدها اقتصب الطفلة في الثالثة من عمرها في ولاية من الولايات هكذا تواردت الأنباء وهي تحمل الشر وما لا يحمد عقباه حتى تحدث الناس عن الانفلات الأمني في العاصمة فصرح بعض المسؤولين في الفضائيات العالمية أن الخرطوم فيها انفلات أمني مما يشكل بخطورة كبيرة وهذه القضية قضية الأمر هي من القضايا الأساسية في الإسلام ولذلك منع الخروج على الحكام ومنع الخروج على الأنظمة الجائرة للمحافظة على كيان الدولة ولفرض سيادة القانون حتى لا يتعدى من يتعدى على, على الناس جزافة وإن التصريح الذي بل الأمن إحساس وليس قوات لو أنك نشرت الشرطة في كل شبر من البلاد لن يأمن المواطن حتى يحس في دواخله ويدرك في بواطنه أنه آمن إن انتشار الشرطة دليل على عدم وجود الأمن وإلا لماذا نشرت الشرطة نشرت الشرطة لأنه نالك خللا متوقع ولذلك نشرت كيف يأمن المواطن الأمن قضية وجدانية وإحساس لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الأمن من الخوف هو قيمة الحياة ولو عاش الناس في رعب وخوف دائمين لفقد الإنسان حياته ولفقد قيمة هذه الحياة إن لا نود أن نشكك في قدرة الأجهزة الأمنية والشرطية والعادلية، بل ندعمها ونؤيدها ونقف بجانبها ونعاونها ونساعدها لأجل استقرار البلد، ولكننا نود أن نتحدث عن مرتكزات الأمن في الإسلام، لأن منطلقات الحديث عن الأمن لا لا ينطلق الحديث عن الأمن أبداً من خلال هذا الدين القيم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن من الله عز وجل إذا استقام سلوك الناس إن ما نعايشه من مخاطر مهدقة ببلادنا يكاد ينبئ بمستقبل خطير الحركة الشعبية تتربص لتنقض على السلطة في أي لحظة من اللحظات أحداث في ملكان قتل فيها عشرات المساكين وأنا لا أفرق في القتل بين مسلم ونصراني فالكل دمه عندنا معصوم لا أفرق في القتل بين شمالي وجنوبي لأن هذا تفريق عنصري إنما الشمالي والجنوبي إذا كانت له آدميته وله إنسانيته ينبغي أن نحافظ على آدميته وينبغي أن نصون هذه الإنسانية وهذه الروح التي أودعها الله فيه قتل عشرات الناس من الشماليين والجنوبيين في مكان البلد فيها من الخطورة بمكان أحداث في الفاشر وصدام بين قوات فصيل وقع على السلام وجاء إلى الخرطوم إن اتفاقية السلام هذه الحقيقة أقولها والله يسألني إن اتفاقيات السلام التي وقعت في نيفاشا وفي أبوجة بالرغم من أنها وقع هنالك سلام وفيه إجحاف غير أنه لم يكن سلاما حقيقيا إنما كان سلاما صوريا ليس من السلام أن يأتي أحد وهو مسالم ويعيش معك بوجهين وهو داخل القصر الجمهوري الرئيس يرفض التدخل الأجنبي ونائب الرئيس الأول يطالب بتدخل الأجنبي أي سلام من هذا وقع سلام مع إكحاف للمسلمين فيه وتنازل عن الثوابت والدين وكثير من الأمور والمسائل. لعجل أن نحافظ على البلد وعلى الكيان وعلى السيادة وعلى النظام حتى لا تكون فوضى ومنشجاد فإذا بنا نتنازل وما نخافه من عواقب على وشك أن يحدث أمام أعيننا أسس ومرتكزات الأمن في الإسلام وعنوان هذه الخطبة الأمن في الإيمان اختصار شديد جدا الأمن في الإيمان إذ أردتم الأمن فعليكم بطاعة من يملك الأمن الذي يمكن أن يسبغ عليكم الأمن وأن ينزل عليكم السكينة والذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب إن أحداث الإثنين المشؤوم ما زالت في وجداننا وفي ذاكرتنا ما حصل من التخريب والفراط في الأمن الأمن وترويع من المسلمين والأبرياء والمساكين وسفك للدماء ونهب للأموال وحرق للمتاجر إلى غير ذلك ما تفعله إسرائيل في فلسطين أول مرتكزات إن أول مرتكزات الأمن في الإسلام الأمن الفكري والسلامة القيمية ونعني بالأمن الفكري لب الأمن ماذا يرجى من أمة؟ فقدت أفكارها وتزعزعت عقيدتها واهتزت قيمها وتشكك في ثوابتها إن الأمة يوم أن تفقد الفكرة والمنهج والعقيدة لا تفقد أمنها إنما تفقد وجودها وكيانها يوم أن تفقد الأمة العقيدة والإيمان والأفكار والمعتقدات التي لأجلها تقاتل مجتمعنا اخترق بأفكار مستوردة وثقافات وافدة وحضارات دخيلة وقيم جديدة وتشكل للمجتمع بطريقة غير عادية وبالتالي أين الأمن الفكري؟ الأمن الفكري أن يحافظ على ثوابت الأمة وعلى أصولها وعلى معتقداتها واسمحوا لي أن أقول أي طمأنينة وأي أمن فكري ويجاهر بفصل الدين عن الدولة وبإقصاء الإسلام عن الحياة وعن شؤون الناس وهذا يصرح به في الصحف أما الفضائيات فأمرها يختلف إن هذه البلاد فقدت أمنها يوم أن فقدت فكرها ذلك لأن الأفكار تجعل الناس على قلب واحد فإذا فقدت الأمة الأفكار كان ذهاب الريح وتفرق الكلمة وإن بعض الذين يدخلون أفكار يعملون لأجندتهم عبر وسائل تخريبية دعونا أيها المسلمون أن نذهب بعيدا معرض الخرطوم الدولي معرض الكتاب جناح للشيعة فيه كتب تقسم والغريبة أن الكتب أسعارها قليلة الكتاب خمس ألف أربع ألف ولا يقفون معك في سعر لو قلت له أولبي خمسمية جنيه بألف جنيه يدوك الكتاب فيها سب للصحابة وتكفير له أين المصنفات الأدبية أين الرقابة وهذا كتاب من هذه الكتب سلسلت الرحلة إلى الثقلين الصحابة في حجمهم الحقيقي اسم الكتاب وفي كتاب آخر اسمه نظرية عدالة الصحابة وكتاب اسمه أبو هريرة وعلامات استفهام في الكتاب ده بيقولوا إنه الصحابة ظلال المعرض موجود مفتوح معرض خرطوم أنا عرفت أنه ما حكوم في أمن نهائي لأنه أمن فكري ما فيه الأمن الفكري والسلامة القيمية قبل كل أمن ولا أكون مبالغا إن أمن الأفكار قبل أمن الأرواح وأمن الغذاء وأمن الأعراض وأمن الأموال وسائر صنوف الأمن وتقسيماته الحديثة التي يتحدث عنها الناس الأمن الغذائي الأمن الشنوق إذا ما الأمن الاجتماعي الأمن الفكري الأمن العقدي وهو كتاب جدا يطعن ليس في أبي هريرة في أبي بكر وعمر وعثمان الغريب المعرض مفتوح أخيرا بعد اتصالات مضنية قررت السلطات أن توقف معرض الكتاب الشيعي في بلد مسلم سني يعظم الصحابة ويحبهم قرر أن يغلق المعرض بعد أن قسم أربعمية كرتونا أربعمية كرتونا شالوها أربعمية نفر تشوشت أفكارهم واهتزت ثوابتهم وتزعزعت عقيدتهم مسؤولية من أغلق اليوم صدر الأمر وأصطن غدا هو آخر يوم لانتهاء المعارض كلها المرتكز الثاني من مرتكزات الأمن في الإسلام الإعلام له خطورة على أمننا والدليل على ذلك ماذا أعد الإعلام لشبابنا ماذا أعد الإعلام لأطفالنا ماذا أعد الإعلام للمرأة؟ ألم يفقد المجتمع؟ السودان كما يقولون تماسكه الأسر ذلك لأن الأسرة صارت بعيدة عن التربية وصارت التربية تتولاها أجهزة الإعلام إننا نسلم أفكاء أبناءنا إلى أناس غير مأمونين وينبغي أن تعلموا حقيقة أن أجهزة, أن أجهزة الإعلام تديرها أكهزة المخابرات نسلم أطفالنا للمخابرات العالمية نحن نقول للطفل إذا أزعجنا الوالد شغال بيطلع الصباح والأولاد نايمين وبيجي بالليل والأولاد نايمين الأم شغالة الشفع كان زحاجوها بتفتح لوني سبستون قناة الشباب المستقبل قل لوني يتنزعوا عائلوا ليس بستون دي نسلمهم, للا... نسلمهم للإعلام بل إنك لتجد الأمر الشائر قاعد بتفرج في المسلسلة ومعاه بناته وأولاده وأحفاده مسلسلات تعود الناس على المكرات فقط تعودهم على المنكرات ما عنده أي مشكلة مسلسل سمحه لكن بتعود الناس على المنكرات مع عري فاضح ومسلسلات اجرام وخيانة الإعلام المعاصر بمسلسلاته وأفلامه يروج للعنف والجريمة والناس ما بتكيفوا للفيلم إلا يكون فوق مسدسات وضرب وطيارات واقعة الإعلام هدم الأم والله أكلمكم الإعلام العالمي ودى خلني أعلم العالمين إن قنوات يملكها رجال أعمال مسلمين يديرون قنوات فضائية بعض قنوات الغرب الأجنبية أكثر حشمة وسِترة منها روتانا تحت الرجيس والروتانا تحت الأفلام روتانة بتاعت شنو؟ روتانة عجيبة اخترقت المجتمعات ال ال الإعلام اليوم يدعو لعرض المفاتن والمحاسن والعري ويحارب الحجاب والتعدد المشروع برنامج في التلفزيون السوداني جابوا فيه مجموعة من الشباب يدافع عن الزواج العرفي يسمونه زواجا النيل الأزرق جابوا فيه أربع بنات لابسات لكن ما لابسات عاري كاسيات عاريات بيتكلموا عن حقوق المرأة وبيتكلموا إنها زي الولد واحد ما في حاجة له الولد يسوق القندران والبت لسوق القندران ما في حاجة إنه إعلام لا يستهدف السلوك يستهدف الثوابت والأفكار والمفاهيم أولا فإذا اهتزت الثوابت والمفاهيم الأساسية بعد ذلك انحرف السلوك إنه إعلام يشوش الأفكار ويحرف السلوك مشكلة كبيرة جدا أليس هذا واقعنا فضائيات فيها دجل شعوزة فضائية اسمها كنوز دي فوق واحد دجال باتصله علىه بنات ونسوان جايب معه بنات يجروا الكف وستة الوضع ستة الوادي على الزمان خلوها الناس ستة الوادي ادعاء الملغيب شرك بالله سبحانه وتعالى من أتى كاهدا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ستة الوادي كشكشيه لي الناس خلو كشكشيه لي في الفضائيات مثقفين مثقفين يعني ما حبوا بات ناس تابسين بدلوا كرفيتات واحد شيخ بعالج لابس ختم وسلسل كويس بعالج الناس ما مدجا والشعوذة وعندهم صارت الفضائيات هي التي تربي هي التي توجه هي التي تشكل المجتمعات كيف لا نفقد أمننا وقد فقدنا قبل الأمن قيمنا ثالثا إن من أهم أهم مرتكزات الأمن في الإسلام على الإطلاق العدل وقد تواطأت الشرائع السماوية على استحسان العدل وإذا فقد العدل وأحس الواحد أنه مظلوم امتلأ حقداً ثم بعد ذلك نفث عن حقده وبث أحقاده فيفقد المجتمع أمنه قديماً قال ابن خلدون في علم التاريخ والاجتماع لا دولة إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل حكى الخرائطي رحمه الله إن أردتم الأمن فعليكم بالعد أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها إن الحاكم العادل لا يخشى أن يقتل لأنه لن يتعدى عليه أحد بل لو قتل لقتل وهو مطمئن النفس أنه شهيد عند الله لماذا نجد أن حكامنا يحيطون أنفسهم بهالة من رجال الأمن والشرطة والسياج لأنهم لم يعدلوا ولو عدلوا لأمينوا العدل لا يكلفك عناء أن تواجه لأنك إن أعطيت كل إنسان حقه فلماذا يغضب فلماذا يحقد عليك وينبغي أن ننظر إلى مسألة دارفور بمسألة العدل والظلم هل هنالك عدل حقيقة؟ ينبغي أن يكون ذلك عدل لو بوسط العدل لو بوسط الأمن حكى الخرائطي في مساوي الأخلاق قصة عجيبة. قال رحمه الله كان هنالك ملك تنكر وخرج من قصره يجوب أطراف دولته فأدركه المبيد في كوخ. ما الصحابي الكوخ ما عرف ده الملك. قال له السلام عليكم ورحمة الله. ممكن يبيت معه قال لا فضل أكرمك. ال الكوخ ده عنده بقرة واحدة. فد بقرة. هذه البقرة تحلب حلب ثلاثين بقرة إذا كان البقرة بتحلب عشر رطل دي بقرة بتحلب تلتمية رطل كويس حلب ثلاثين بقرة الملك دة كيف من البقرة دي قرر في نفسه أن يأخذها قال بعد لما نرجع برس الجنود الصلبتو فيها جل من الراجدة ممكن يقول له ما مرخصه الحاكم لو ده يقلع والله بيقلع يقول لك ما مرخصه حسب على الحركة يعاين لك إلقاق مرخص لابس سفنجة لا لابس جزمة مركوب يقول له شغل الخطر تشغل الخطرات تمام يقول لك المنشة تشغلت المنشة كويس يعاين جاي جاي إلقوا ما في أي حاجة يقول لك يا غور خلاصة مشي الله مشي مشي إزهج منك ما بقول لك شكراً أنت مواطن صالح أقول لك إذا كان زول ما مرخص وما ماشي كويس في الشارع بغرمه طيباً ماشي كويس ما يحفزه والله أنا مرات بخاف لما شرناس حركة من هناك ماشي بيكرعيني بقول أمكين وقفني يغرمني يقطعني وصل والله بخاف منهم خلي الشارع بقول لك يوقفني يقول لي تعال أنت ماشي غلط وصل بثلاثين ألف والله بخاف منه. يا أخي البقرة ذي الحاكم قرر إقلعها قال بقلعها تاني يوم الحاكم قاعد البقرة حلبت دص الحليب بتاع اليوم الأول الحاكم لاحظ قال للرجل يعني لماذا قلل لبنها قال والله لا أعرف قال طعامها طعامها علفها علفها قال نعم موردها موردها قال نعم قال لمن خسر لبنها قال لعل ملكنا ظلم أو نوى ظلما قال الحاكمنا يا ظلم ينوى على ظلم قرر الحاكم في سكت بس ندم قال أنا ما بظلم في اليوم الثالث عادت البقرة إلى حلبها قال ولما عادت إلى حلبها قال لعل ملكنا تاب إلى الله وأقلع عن الظلم خرج الحاكم من الكوخ بأعظم درس أن الأمن أساسه العدل وأن الحاكم الذي لا يعدل سوف يخرج المجتمع كل على جيهة ولن يستقر المجتمع وإن بعد ذلك الشرطة والقانون والنظام والدبابات والرشاشات والعربات الشرطة لن تحفظ بعد ذلك الأمن رابعا إن من أهم مرتكزات الأمن في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فلما فقالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا نحن في مجتمع إذا أخطأ بعضنا وسكت الآخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب إن موقف المجتمع السلبي من المنكرات خلوا الخلق لي خالقا حتغير الكون كله في لحظة واحدة بناتك محترمات أي ما لكم البنات الناس إن موقف المجتمع السلبي والذي قاد إلى هذه الفوضى فوضى سلوكية وفوضى فكرية كما هو حاصل اليوم أي زول دار يعتقد عقيدة يعتقده الدستور كفر حريات كما زعموا وقالوا أي زول داير يعتقد عقيدة يعتقده الداير يعمل أي سلوك يعمله وسبحان الله مجرمون في بلادنا مش في ناس بيعملوا إجرام كان الناس ناس وقفوا ضدهم الناس يكتبوا في الناس اللي وقفوا ضدهم يقول لكم والإسلام ما كده وبالرفق وما تكرهوا الناس في الدين وبالراحة والرسول كان بيدعو با التي أحسن طيب المجرمين برضو قل لهم أجرموا با هي أحسن أفسدوا با هي أحسن خربوا با هي أحسن أهلكوا الحرصة والنسل با هي أحسن دمروا الأخلاق والقيم والبنات وأي حاجة ودعوها إباحية بس بلتي هي أحسن إنها انتكاس الفطرة في زمن فقدنا فيه مقومات الأمن الإسلامية وبالتالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون لكل مواطن دور في حفظ الأمن إن من شعار الشرطة الأمن مسؤولية الجميع والله هذه حقيقة لكن هل تفاعل الجميع مع مسؤولياته أم أنهم لا لا يساعدون رجال الشرطة ولا يعاونونهم إن من من الأمن وسلامة الجميع أن نؤيد الأكهزة الشرطية والعدلية والأمنية خامسا إن من مقومات الأمن الأساسية البعد عن المعاصي والذنوب قال جل وعلا وضرب الله مثلا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 أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن مهم جدا في الإيمان والعقيدة الصحيحة وهذا يرجع إلى الأمن الفكري أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يصوننا وأن يصون أعراضنا وأعراض المسلمين جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سابعا إن من مرتكزات وأسس الأمن في الإسلام أن تكون هنالك مرجعية يرجع الناس إليها ومرجعيتنا الآن في ظل الطراب الأمن الدولة القانون ماذا يفعل المواطن إذا اعتدي عليه إن أول شيء يفعله أنه يفتح بلاغ الدولة هي المهمة والعلماء وأهد الفكر قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا آية الأمن في صورة النساء تقول على أنه عند الأمن لا بد أن تقول هناك مرتعية أقدر حديث رئيس بلادنا الذي قال أن الأمن محفوظ وأن هناك انفلاتات فردية لا تؤثر على الأمن أقدر كلامه باعتباره يريد أن يطمئن المواطن واعتبار أنه يريد أن يعزز ثقة الناس في أجهزتهم وفي دولتهم. لكن الحقيقة أننا نلاحظ تصرفات فردية لكنها كثيرة. ولم يكن تصرف النصارى يوم الاثنين بعد مقتل جرن تصرفا فرديا. عم جميع أنحاء السودان بصورة واحدة كأن الأمر كان منظما. وأحدث ثم قال. لا يمكن أن تكون فردية، والاعتداء على رجال الشرطة حفاظ الأمن وقتلهم واستهدافهم لم يكن حالة فردية، وبالتالي لا بد من مرجعية يرجع إليها الناس، ونحن نرجع إلى الدولة حتى لا تعم الفوضى وحتى يكون هنالك أمن ثامن لا بد. من مساندة ومساعدة رجال الأمن والشرطة لأداء دورهم وتسهيل مهمتهم ولكن هنا عندي كريبة إن حماة الأمن ينبغي أن يكونوا على درجة عالية من الأمن الفكري لن يحفظ الأمن من لا يعرف قيمته ينبغي أن يرقى ليس ضباط الشرطة إنما عناصر الشرطة في المستويات الأقل يرقوا ويثقفوا دينيا ليعلموا أن ما يقومون به واجب شرعي وأنهم مأجورون عند الله قبل أن يكونوا مأجورين عند الدولة ليحفظوا الأمن والبلد وأن يقوموا بهذا بدوافع وأقترح أن تكون هناك أجهزة أمنية شعبية من عامة المواطنين بطريقة مرتبة عبر الدولة وقنواتها وأجهزتها ويكون عندهم من الصلاحيات ما عندهم ليحفظوا الأحياء إذا قامت فيها ما لا يحمد عقبه ونسأل الله أن يسلم بلادنا وتاسعا لا بد من تعزيز قيم السماحة والطيبة وسخاء النفوس الأمن الحقيقي الحب والوئام النابع من القلوب لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الأمن الحقيقي في الحب الذي يشع الآن في أحقات في المجتمع بناسبة ديل ما راضين بديل ديل بشوفوا ديل أقل منهون وديل بيشوفوا نفسهم مضطهضين ناس في الغرب بيروا نفسهم مظلومين كويس وناس في الجنوب بيروا نفسهم مظلومين وإشكالات, وإش... وإشكالات وظلامات حقيقية ينبغي أن يتدعى العلماء لحل هذه الأمور من جذورها إن الأمن الحقيقي في نشر قيم التسامح والوئام والحب ونزع فتيل الضغائم والفتن من النفوس حاشراً وأخيراً لابد من التدابير الوقائية والإجراءات الأمنية وهذا قلت أخيراً لأن هذا لا ينفع إذا لم تكن هنالك مرتكزات قبله مثل انتشار الشرطة تواجده في كل مكان تزويد مراكز الشرطة وتقويتها ودعمها بكافة الأجهزة ترقية كفاءات الشرطة بدورات عالية في علم الأمن والاستخبار وكذا دعم رجال الشرطة ماديا حتى لا ي... حتى لا ينعرضهم للرشوة ومن ذلك ومن تلك التدابير نزع السلاح الموجود داخل العاصمة وغيرها وينبغي أن يكون السلاح عند جهة واحدة فقط الدولة ألم يتعظ الناس؟ من تجارب أفغانستان السلاح منتشر بعد ذي بقت ميليشيات يقاتل بعضهم بعضه ألم يتعذر الناس مما من من, من من تجربة الصومال وما فيها نزع السلاح وإن كانت هنالك اتفاقية تقول جنود يدخلوا بأسلحتهم ويحافظوا على قواتهم قوات الجنوب واللي شنو ما أعرف اسمه لو في قوات زي دي لتكون في معسكرات بعيدة جدا عن التجمعات البشرية والتجمع والتجمعات و التجمعات السكانية برا السودان ماليان شديد لو ما أعرف الله هو الخلا أنا بوريه الخلا يودي فوق الناس دين لو ما أعرف في والله أنا خلوه دوم في خلق الواحد كان قلصير ما يطير يخل خلا دراقل بيجيبون داخلون في سوق كله خلاخنا شنو يتعثر كل هذا حصل وين في سوق كله خلا أهل بيجيبهم في سوء الخلاف رجلو بيعرش عشاتهم يا أخوان الله دي فوضى والله بعدين يقتلوك وما يعرف ركتلك منه ذاته انت كموت ويعرف ركتلك بطنك ما بتبرد لأنك انت موتت خلاص لكن لكننا البطنة بتبرد والله تموت وما تعرف ركتلك منه وبالتالي هذه والله أعتبرها خطة خطة إسلامية تقدم للدولة ولأجهزةنا الأمنية والشرطية إن كانت تريد أمنا وإن كان المواطن يريد أمنا أسأوا الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفرة والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محرومة ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ببلادنا سوءا وبأهلها دمارا وخرابا اللهم فاجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم احفظ أمننا اللهم احفظ أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا يا رب العالمين اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن أمدته منا فأمدته على الإيمان يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وعنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم